يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا مقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق أغرما ويتربص لكم الدوائر عليهم دائرة السم والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها فرغة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من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 خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لامر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مستذعاذ روا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 تقوم فِيه فيه رِجَالٌ يحبون أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جِرٍّ فِي النَّارِ أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جِرٍّ فِي النَّارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بلو ريبة في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 الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن الموكي والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم الأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حنيم وما كان الله ليظل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقوا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 ولا مخمضون في سبيل الله ولا يقون موطئين يغير الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا, إلا كتب لهم إلا كتب به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يوفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفقوا كفا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 أَمَّن الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم هم يذكرون وإذا ما أنزل الصورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنه قول لا يفقهون لقد جاءكم رسول فسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الافلام رأت الكايات الكتاب الحكيم أكان الناس عجما أن أحينا إلى رجل منهم أن أمدر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد دعوا لتعلموا على السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل وال وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءِ وَلَا رُحْمٍ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقُمَّ أَنَّهُمْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِمَا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 أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين المصرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءت مرسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح النجرمون ويعبدون من دون ما لا لا يغرون ولا ينفعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لخلّي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا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 وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أن مثا الحياة الدنيا ثم إلينا هنا وخذعكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن مزلل من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به الأرض مما يأكل الناس والألعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة والزينة وضع نهلها أنهم قادرون عليها أذا أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات للقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراق مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهخ وجوهم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات تزاء سيئة بمثلها وترقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجنهم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ليانا تعبدون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 أَوَلَا هُوَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقٌّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّا الَّذِينَ يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَدَّبَّرُهُ إِلَّا الْعَالِمُونَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ قُرْآنًا يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تصديق الذي بين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَلَكِذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَذُوقُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمَن يُؤْمِن بِهِ وَمَن وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعملوا أنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينضر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يَخْشَوْنَ يُكَلِّمُهُمُ الْبَثُّ إِلَّا سَهَتًا مِنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنْتَهِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقصة وهم لا يفلمون ويقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين قل أَمْ كُلَّ يَفْسِدْ ضَرْمٌ وَلَا نَفْعٌ إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَدَلٌّ إِذَا أَدَى أَدَلٌ فَلَا يَسْتَخْرَوْ سَعْتَ وَلَا يَسْتَقْضِي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 ولو أن لكل نفس ظلمتنا في الأرض نفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسم وهم لا يبلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور عودا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو مما يجمعون قل ما أنزل الله لكم من رزقه فجعلتم منه حراما وحلالا قآ الله الذي لكم أم الله تفون وما ظن الذي فون على الله, الله كَذب يوم القيامة إن اللله د قَِنا ر الناسَّ وَلاككثَ لا يشك وما تتكون في شأنه وَمَا وما تطل منِ م قآن وَلا تعملون منِ عمل إ كرييكُ شودًا إ في ضونَ في وما يعز غ رَك مسقالالضَدين في الأط وَرا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إنهم يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك والفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض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 فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن فَمَا فما مِنْ من أجل أجر أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ الله أَنْ أَكُونَ مِنَ من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أغرطنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المذرين ثم بعثنا من بعده وسرا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب <تصفيق> ثم بعثنا من بعدهم نوسى وهاغون إلى فرعون وملئيهم بآياتنا فاستكبوا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عيدنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال النوسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحون قال جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علي أباءنا وتكون لكم الكبريا وفي الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أطني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ما أنتم ملقون فلما أنقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكرماته ولو كره المجرمون فما آمن الموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومرئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فرعون العاري في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمات بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وردنا برحمتك من القوم الكافرين إلى موسى واخينا تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبرة واقين وبشر المؤمنين وقال ربنا إنك أتيت فرعون وملاوه زينة في فرحات الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطلس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إن إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولو قلبو وأنا بني إسرائيل مبواء صدق ورزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فياقد في شك مما أنزل إن كف الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون الن من الممترين ولا تكون الن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت من كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قوية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عن عذاب الخزي بالآيات الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفات تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ بَلْ يَتَّقُونَ إِلَّا مِثْلَ الَّذِينَ خَلَوْنَا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَوَلَّيَ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُجِيءُ صُرُفًا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلك حقا علينا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من اللَّهَ الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمدت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا يغفعك ولا يضرب فإن إذا من الظالمين وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فما اهتدا فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين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 إلى أجل مسمى ويقت كل الذي فضله فضله وإن تولوا فني أخاف عليك معذاب يوم كبير إن الله يرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثرون صدورهم يستفون ألا حين يستوشعون ثيابهم يا له من وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت أنكم مَبْعُوثُونَ من بعد الموت لا يقول كَفَرُوا الذين كفروا إن هذا إلا سحوم بين ولن خل عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقول إنما يحبس ألا يوم يأتي ليس مصروفا عن محاقبهم ما كانوا بيستهزئون ولئن ذقن الإنسان من رحمته ثم ولئن أذق له نعماء بعد وراء مست لا يقول أن ذهب عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا من الصالحات أولئك لهم مغفرة واجه كبير فلعلك تاريكم بعض ما ينحى إليك وضائق به صدرك يقول لولا أنزل عليك هاز أو جاء معه ملك إنما أنت نذين والله على كل شيء وكيل اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِيعُوا لَكُمْ فَعْلَاً وَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُؤْمِنُ بِرَبِّكَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِي أَنزَلَ مَعَكَ الْجِنَّ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ما كان يريد الحياة الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفما كان على بينة من ربه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فاناو موعده فلادك في مرية من إنه الحق من ربك ولكنك الناس لا يؤمنان. ومن أولم ممن افترى على الله كذبا أولئك يورطون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة يمكافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كان يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عن ما كانوا يفترون لا ما أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقه كالأمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون